بسم الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة الكرام فهذه هي الحلقة السابعة والأربعون من برنامج إحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على فوائد قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآطوا الذكاء واركعوا مع الركع ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى أمر به والأصل في الأمر وجوب ولكن من الإقامة إقامة الصلاة من حيث الواقع تنقسم إلى قسمين إقامة واجبة وهي أن يأتي بواجبات الصلاة وأركانها وشروطها أي أن يأتي بما لا تصف الصلاة والله به. فهذه إقامة واجبة لا بد منها وإقامة غير واجبة وهي أن يأتي بمكملات الصلاة التي تصف الصلاة بدونها وكله مأمور به لكن ما لا لك تصحح صلاة بدونه مأمور به على وجه الوجوب وما تصحح صلاة بدونه مأمور به على سبيل الاستحباب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إيتاء الذكاء وهي المال المدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم ومن فوائد الآيات الكريمة أهمية أهمية القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الله أمر أمر بهما بقصصهما بعد قوله آيات التقوى، مع أن التقوى تشمل كلها جميع الأوامر وترك جميع النواهي، ومن فوائد الآيات الكريمة. طغيلة الركوع في الصلاة إذا قلنا بأن المراد بالركوع الركوع في الصلاة أما إذا قلنا بأن المراد بالركوع التواضع لله عز وجل والذل له فإن في الآية فائدة وهي وجوب الذل لله والخضوع له ومن فوائد الآية الكريمة نفتد به هباب العلماء على يزود صلاة جماعة لأنه قال واركعوا مع الراقل وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل لأن الآية ليست صريحة في ذلك يحتمل أن كل معنى كون معه في جلده أي واركعوا كما يفعل الناس ولا يجب أن في ذلك مصاحبة والعلم عند الله ثم قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وفنسون عنفسكم وعنتم وفنون الكتاب أفلا تعقلون الخطاب هنا لبني إسفاقين والاستفهام والتوبيخ والإنكار يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم وأنتم جثونا الكتاب وقولها تأمنون الناس بالبر البر هنا كل ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات ويقول في ذلك أيضا ترك المعاصم لأن البر إذا ذكر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصي وإذا قرن بالتقوى صار المراد بالبرر فعل الطاعات وبالتقوى ترك المحرمات وقولوا تنسون أنفسكم أو تتركونها لا تعملونها بالبرر ولا تهتمون بها والحال أنكم تترون الكتاب إلا المنزل عليكم تعرفون ما فيه من بشاعة هذا المنهج وهو أمركم الناس بذر مع الثاني عن ثم وفقهم الله مرة أخرى بقوله أفلا تعقلون أي أن فعلكم هذا ليس فعله أقل لأن الآقل يبدأ وأول ما يبدأ بنفسه ثم يبدأ ثم يثني بإصلاح غيره هذا هو ما من الآية أنها فوائدها فمنها أن يكاره السبيل على من يأمر الناس بالبر ولا يفعله فقولها تأمرون الناس بالبر وتنسون عنفسكم ومن فوائدها أن هذا المنهج كما هو مخالف للشرع فهو مخالف للعقل وقوله أفلا تعقلون ومنها أن هذا المنهج يوجب أن لا يعتمر الناس بأمر الآمر ولا ينته بنهي وذلك لأنهم سيقولون لو كان هذا خيرا لكان أول من يفعله ولو كان هذا شرا لكان أول من يجسي فكيف يأمرنا ولا أفعل أو ينهانا ويفعل فيكون في هذا منعا أو فيكون في هذا منع ل فلوك الناس سبيل البر يمن فوائل الآث الكريم عن إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له إن لم نقل يجب عليه إن, نقل إن لم نقل يجب عليه أن يدع بنفسه وقد دلت السنة على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ادع بنفسك ثم بذن تروس ولا ريد أننا أقرب شيء إليك هو نفسك. فكونك تسعد يساعي عيلتنا فساد. نفسك لا شك أن هذا خلاف الشر وخلاف العقل. ومن تواجد الآيات الكريمة أن العالم يلحقه من اللون والظمي أكثر مما يلحقه جاه. لقوله هنا وأنتم تسمعون أكثر. ومن ثوائد الآية الكريمة أن كل ما يخالف الشرع فهو مخالف بالعقل فيكن المراد بالعقل العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات أما العقل فاسد المغمور بالشهوات والشبهات فليس بعقل ولهذا وصلت الله الكفار لأنهم صم بقم عم فهم رأي عقلون مع أنهم أذكية لكن الذكاء الذكاء شيء والعقل شيء آخر فالعقل ما يعقل العسان عما يضره ويمناعه مما يضره والذكاء هو سرعة ودرات الأمور وفهمها وعندما تكون كثار أفلا تعقلوا اللهم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله